الشكل ده وتغير كتير من ده وده ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده الحب مش غيره وشاغل ده الحب أجمل من كده ما تحبليش بالشكل ده from Daouda The love is not the same The love is the only one بفديك وبفعل من غير قدام عينيك بقدملك كل المنى يا حبيبي دحنا بعضنا وحرم خصمنا وواعدنا قمنا الحب مش غيره وشاجن ده الحب من كده من من الحب مش غير بتغير كتير من دا وده ما تحبنيش بالشكل ده بتغير كتير من دا وده الحب مش صغير او شغال ده الحب ده دايماً أصول خليك حلون على ودنا كير بس لو حبك يون أو لما كون يوم عهدنا لكن مدام دايماً أصول خليك حلون على ودنا يا حبيبي دحنا القادلة وحرام خصمنا وبعدنا يا حبيبي بتحلم بعدنا وحرام خصمنا و مش غيره شاغل ده الحب وشاجل اجمل من كده ما تحبنيش بالشكل ده ليه بتغير كتير من داوود الحب مشيرة مش قلق ده الحب تهو على ايه بقى غير تفتس خليك سايب بمحبتي يا حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام نكسرنا وواعدنا يا حبيبي ده احنا لبعضنا وحرام نكسرنا الحب مش غيره وشاغل ده الحب أجمل من كده